الله الرحمن الرحيم يسر اخوانكم في منتدى فرسان السنة ان يقدم لكم روائع اعتدى فرسان السنة هذه المادة وَبِالنُّورِ الَّذِي نَشْرَقُ أَبَدًا تَكِينَ رَا تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا إن ذلك من عزم الأمور وإن تصبر وتستقن فإن ذلك من وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّاسِ أَن لَّن تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ I'll be. اقضى الله I con ra ma chianong quêan qua thì نا تخزینا زكري لهم تات. نحبكم جئني من تحت استهلالا ماذا لرأيته خاشعا متقدعا من حشية الله وتلك الأبتال لاضرب ما للناس لعلهم يتفكرون والله، والله که لبی. طيب, طيب. و بع له ما في السماوات والأرض وهو العزيز القدير. درسته. قلبش میسته Hello, welcome. Hello, a ti سادة. مما نقدم بإذن الله تعالى نسأله أن يدعو لنا بذخل الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله مع تحيات إخوانكم في منتدى فرسان السنة قام بعمل الإخراج والهندسة السلطية أخوكم في الله نوف هاتف فت زيو سبع ثمانية سبع وشرين وجزاكم الله خيرا وإلى أن نلقاكم في استار قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى كل أخي وأخت قد استفاد مما نقدم بإذن الله تعالى نسأله ان يدعو لنا بزخر الغيب فيقول له الملك بإذن الله ولك بمثله مع تحيات اخوانكم في منتدى فرسان السنة قام بعمل الاخراج والهندسة الصوتية اخوكم في الله نوف هات الفقر زير وجزاكم الله خيرا وإلى أن نلقاكم في إستار قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته